موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر لتقرأه على الناس لتقرأه على الناس على مكفؤ ونزلناه تنزلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يُتلى عليهم إذا يُتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعونا ويخرون للأذقان وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ يَبْكُونَ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أيما تدعو فله الأسماء حُسْنًا وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ لا تَخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك من الذل وكبره تكبرا قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.